طعام النار ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع طعم الجنه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شراب الدنيا ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه شراب الجنه سبحان الله العظيم يسقون من رحيق مختوم مساكن الدنيا إنها عليهم مؤصده في عمد ممددة حبس انفرادي مساكن الجنه شوفوا بقى اوصور الجنه يا جماعه واوصافها اللي تتحصيش لبس الدنيا لبس النار لبس النار قطعت لهم ثياب من النار لبس الجنه لباسهم فيها حرير يا جماعه يا جماعة هم درجاتهم عند الله هم درجات كل حاجه في الاخره درجات انت عايز انهي درجة انت عايز انهي درجه انت عايز تتعامل انهي معامله حب ربنا درجات التضحيه درجات الفداءيه درجات الحماس لنصره الدين درجات السخونيه في الدين والالتزام والبطوله درجات اليهود ربنا قال لهم اذبحوا بقره مرضوش سيدنا ابراهيم ربنا قال له بحبك على رقبته درجات يا النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد والقعده بتاعه النبي مليانه ناس جه 3 واحد بص كده الاكله دي زحمه والدنيا حر وهقرف نفسي استغفر الله العظيم يعني يعني استغفر الله دي انا هتعب نفسي ليه لا انا همشي عشان ايه عشان الحر طبعا والعرق والنبي عليه الصلاه والسلام حبيب قلبه موجوده باجله في اي وقت ومشي الثاني قال انا عايز اقعد اقعد في اي مكان وخلاص اقعد في الاخر اقعد في الاول مش فرق. المهم ان انا وصلت صحبه الايمان الثالث لا انا عايز ابقى في الصف الاول انا عايز اقرب واحد للنبي عليه السلام والسلام قعد يدور لغايه لا مكان قراب بالنبي عليه الصلاه والسلام وقعد فيه النبي ما قال لهم قال هادول على خبر الثلاثه اما الأول فاعرض فأعرض الله عنه ما رضاش يسمع عايزين تكوايه عايزين على مزاجه عايزين محدش يقول في سيب اللي انت بتقص بيه وسيب الحاجات اللي بتعطلك على ربنا عايزين على هواه فأعرض الله عنه واما الثاني فاستحيى فاستحيى الله منه ده تاخدوا بالكم يا جماعه الثلاثه دول كل واحد مننا واحد من الثلاثه دول الثاني اللي هو عايز يبقى موجود في الدين بس مش مؤمن بقى سابق مش سابق مجتهد عادي المؤمن اللي موجود الثالث اللي انا عايز ابقى من الصف الاول انا عايز ابقى الصف الاول في الدين ما حدش عن من الصف الاول ابدا يا شباب يا شباب من تقرب ليا شبر انت قربت من ذراع ومن تقرب الي ليا ربنا مبيعملش اللي بيقدم شبر زي اللي صراع ربنا مبيعملش اللي قدم خطوه واحده زي اللي قدم لربنا اكتر زي اللي اتاني يمشي زي اللي جه لربنا ومفيش عطى حاجه عطته لربنا ربنا, ربنا مبيعملش ده زي ده ابدا اوعى اوعى يبقى جواك لسه ذره طاقه ما تديهاش لربنا اوعى يبقى عندك لسه ثانيه في عمرك وما لربنا عندك مليم في مالك وما تديوش لربنا اوعوا يا جماعه كل حاجه عايزين نبقى بمليارات من الملياردات الاخره لما تيجي في الجنه تمشي كده واحد يقول شايف فلان يا عم ده ملت مليونير يا عم ده عنده قصر في كل حته في الجنه وفي كل نوع من انواع الجنه وفي كل درجه من درجات الجنه نيبل مليار دراه يا شباب ما نضيعش وقت يا شباب يا شباب ده لو قعدت اكل وقتي في محاضره بنتكلم عن الدنيا ودرجات الدنيا هتخرج وهنقتل نفسنا عشان نشتغل ونجيب فلوس ونبقى اعلى درجه يبقى على فين يا شباب على الدين على الدين نجيب اعلى اعلى حسنات ما نضيعش لحظه يا شباب ده الرسول عليه السلام صح عنه انه قال ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت لم يذكر الله تعالى فيه مش بيندموا على المصايب بيندموا على الغفله بيندموا على الساعه اللي عدت من غير طاعه وحديث ثاني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه روي عنه أنه قال عليه الصلاه والسلام ليس ما من ساعة تمر على ابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة يعني في ندم في الجنه وندم في يوم القيامه اه على الطاقه لما تشوف الدرجات الاعلى يا جماعه عايزين نبقى بالرضاات عايزين نطلع على وش الدنيا بقى عايزين نفوز بقى عايزين نطلع بقى عايزين نبقى اعلى درجه هم درجاتنا عند الله درجات على الميزان افتكر دايما النهائي ومصر بتلعب في النهائي والبلنتيات عشان تعرف الميزان ذره منه يبقى شكلها ايه هم درجات على الصراط يا ترى احنا بقى اي درجه هم درجات ساعه الموت يا ولا رشطات نشطه هم درجات في الجنه استقبال الملوك العظماء ولا اللي بعد كده هم درجات بين الجنه والنار هم درجات عند الله كلها درجات افرش قبرك من الان اجعلي من قبر الجنه اجعلي من قبر القصر افرشه بورك من الوقتي كل عمل صالح بتعملوه انت بتفرشه بورك وتروح تلاقوها جنة روض عظيمه اوعوا تتخدعوا بالستائر اللي على جنب الطريق ستاره ملونه بامبي والشيطان كاتب عليها الحب الجميل وهي وراها فن ولا اعوذ بالله وستاره فوشيا جميله كده كروات وكاتب عليها حرية الرأي والفكر ووراها الكفر والعلمانيه ولا اعوذ بالله وستاره كاتب عليها الفوايد والارباح ارباح وهي الربا واللعنه والكفر والحرب من الله ورسوله ولا اعوذ بالله اوعى يا جماعه تبصوا للستائر على جنبات الطريق اجتهد اوعى تبص مقطوش تبص بقى خلاص يا شباب انطلق واحنا بقى لنا وجهه احنا دلوقتي عايزين نطلع من الاوائل احنا دلوقتي عايزين نطلع من اوائل الدفعه اوائل العالم اوائل الجنه باذن الله يلا يا شباب يلا رجاله يلا يا جماعه مش عايزين نضيع وقت ابدا ابدا احد الشباب كان رؤى لاحد الاخوه الدعاء رؤيه بيقول له انا شفت ان انا يوم القيامه و كان انا طاير على جناح حاجه مش عارف هي ايه طياره جناح طائره مش هو ايه وكاني بفاولومه رايح فين قالوا انت رايح للنبي عليه الصلاه والسلام فبيقول لي الاخ الداعيه ده بيقول له مطار زي ما قلت لكم كده طيارات رايحه ايه لمقامات الجنه المختلفه بيقول له كانه كأن مطار ف سبحان الله العظيم بيقول له بيقول للدعيه يعني اللي بيحكي له الرؤيا بيقول له كنت انت رئيس هذا المطار فالدعيه يعني ايه ربنا يبارك فيه احد الاخوه اللي ربنا يبارك رب يعني القضيه يا جماعه ايه القضيه ان الجنه مطهر يا جماعه يوم الايه ده على انهي درجه من درجات الجنه ولا يعذب على انهي درجه هم درجات عند الله عايزين يا شباب نجتهد ونجيب اخرنا في طاعه ربنا ونوصل الليل ربنا يا رب قلوبنا تتملى طموح للدين في الدين وامل للدين وعشم في المقامات العليا في الجنه اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى يا رب يا رب يا شباب, شباب ده الفرق ما بين الفردوس الاعلى وباقي مقامات الجنه زي الفرق ما بين مقام محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام تضيع النعيم ده ليه ادعوا معايا اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى اللهم اجل عنا سكرات الموت اللهم يا رب اللهم خذ بنواصينا اليك اخذا الكرام عليك اللهم طهر قلوبنا يا رب اعظم تطهير اللهم لا تجعل في قلوبنا الا ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل همنا الا ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل رغبتنا الا اليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك واملا قلوبنا حبا لك ويقينا بك وثقه فيك وتوكلا عليك وانابه واخبات لك واملا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك السابقين وارزقنا صحبة النبي في اعلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا yalla shif su'an nahtajlih fa ma ليل ليل ها ايش فاز في ربي